اللهم يا من يتوكل عليه المتوكلون وبرحمته يتعلق الراجون اللهم ألبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان اللهم اجعلها شامخة بدينها عزيزة بإيمانها اللهم واحفظ رجال أمننا بحفظك وكلهم برعايتك اللهم أنزل عليهم نصرك وتأيدك اللهم تول أمرهم واكفهم ما أهمهم وثبت أقدامهم وقوي عزائمهم واربط على قلوبهم اللهم وارحم من مات من رجال أمننا اللهم في عداد الشهداء الأبرار اللهم اخلفهم في أهلهم وأولادهم وأموالهم بخير اللهم واعمر بلادنا بالتوحيد والسنة واكفينا شر التفرق والتحزب والفتنة اللهم إنا استودعناك ديننا وبلادنا وأمننا وأعراضنا وولاة أمرنا